موقع محب القارئ ادريس ابكر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فاولئك أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أم انفروا جميعا وإن منكم لمن لم أصابتكم نصيبة طال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله لا يقوم لا يقوم في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا، فاليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أم يغلب فسوف نعطي. والولدان الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا أخرجنا منها به الطريقة. سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان انيك الذين تقال لهم كفوا ايديكم ما اقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم اذا فريق تِلاَهُ اَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا الْعَذَابَ وَأَجَّلْتَ لَنَا Nie ma wątpliwości, że w tym momencie, kiedy będziemy mieli wiedzę, że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 من موقع محبي الشيخ